الله سلام عليكم قال الله رحمه الله عن أبي رايرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ومسرط عن مؤمن كربة من كربية من كربية وقت الله عن كربتان من كربين ومن يسفر على مؤسرين يسفر الله على الدمار أكثر ومن سفر مؤسرين سفر الله في الدمار في هذا الحديث تولى من الدمار الزمسة أولى قوله النقص عن مؤمنين قربة من الدمار للدنيا طب لو انا فرقته من كرابو انت الواجب الكرهه الشده سواء كانه ثنائيه او كانه تسفيه او ثاني طالما كان تنسوش الجوله كلها والجول على تنسوش كرته قلنا لنفسه عنه ثمة من قرى البيان الكريم والله جل وعلى الكريم إذا عمل العبد غيرا من البشر بالرحمة والدين والععانة والتوفيق وعلى <تصفيق> الله <تصفيق> جزائم <تصفيق> بطر عمله هو يتشجعوا الكره بالمباريات قالوا منشر عليهم قصير ويستر الله عليه بالدواء الاخر اذا كان هو عنده حاجه الى علاج او الى طعام او الى تشوه او الى سكن او الى حمد الله من جهه الى اخرى اي شيء من التكبيرات اي الله جل وعلا يشهد امره في الدنيا والاخر وعلى من شطر المسلم شكر الله في الدنيا والاخر قد يلم المسلم بذنبه ويقضى عليه عاد الشخص وليس من عادة هذا الإنسان عن أنبعات المعاص بل إنه مستقيم الحال ولكن قضى الله عليه ارتفع جنبا ليس من عادته وليس من طبقه فرأوا هذا الشخص فسكروا عليهم بل يخبروا بيه أحد ولم يشئ أمرك إن الله يقول له على إسره على هذا الحد إسره عليهم حواله في الدنيا والآخرة أما اليسان أنتم بحثوا معاو والذي بيجانيه التواحش وهذا السطر عليه ليه الجديد بل رفع أمره إلى من يحكي على يده هو أن تحكم حتى يتقع ويبصر عن المعاصي عن إيجاء المسلمين في جماعهم وأمراضهم وعراضهم قال الله في حول الأبد ما كان العبد في حول الأبد بدلا أن الإنسان يعني طابا في حول إقوام المسلم الله يعلم يعلم أنه من مواقف الحياة لا أكلم ومن سلطة طريقا ينترس في الحقن سبحان الله وما يديه فريكا منه الدنيا النبي يسعد لتحصيد العلم لكتاب الله وصنة رسوله فإن الله رضي الله وعلا نفس الله طريفا يصله للإنها تحصيد العلم تبيقون بالطلب تبيقون بكراعة الكتب وابكهائها وتوجه كل من الاستماع بما كانه يقول المشائخ في المراعد والخطب وال والعلوم النافعه هذا هو صلب طريقه الامم ومفلسه تاريخيا من كل شيء من هذا وهو طريقه الى ال وَمَنْ سَمَعَتْ أَيُنْ فِي بَيْتُ رُّٰدِهِ اللَّهِ أيضي نسجد من المساجد يسمونك كتاب الله يعني يكرأونه ويتدارسون بينهم إلا نجرت عليهم السكينة وَأَيَا الْطُمَعِينَ والراحه النفسيه واشياء الرحمه اتى الله اليه من رحمته وحفظته الملائكه يعني احاطت به من كل جهه تستمع بدعواته واذا ترى من الله ايه من جده يجعل الملأ الأعلى الله جل وعلا يجعل الجواء من جنس العمل ومن بكره في نفسه ذكر الله في نفسه ومن بكره في ملأ يعني في منطمع بكر الله في منطمع أفضل من منطمع ومن بطع فيها عمل يعني اقترابوا واتصاحوا يعني شرع النسب يعني ان الانسان ما عنده اصل نسب اذا كان العمل ضعيف او معقول السر الهدف من هذا الحديث الشريف اولا الترغيب في توثيق النسب الترغيب في تنبيث الكرة بكتن وأن الله تعالى ينفر شجوع الكرة بيؤمن الضع رأمين أن الجزاء ينجد في العمل الأمل تنبيثه قربه والجزاء تنبيثه قربه فلكن شفان بين التنبيثين جكار بين تنبيث العبد على عطيه المصر من القربة وكان توشد بالله جل وعلا عن فضله قربا وايضا اثر به في كثير من المسؤولين ان وجب عليه يكون جار اخره من يوصل عمل كما يكون جبل الجدي اعشره بقضائه فعماره شافه واما هلا هو التموذو شباب هو جلال على اكثر من العبد كانوا سن طلبنا ان الترديت في سفر الجيوب حين تقع مثل عدو سفر الياء ان الجزاء عليها سفر من عشرة كانوا سن الحث على اعانه المسلم الاقام والدعاء كل من حصل منه الاول كاذي فانه يحصل له بذلك عين المرء وتشكيله ضروري فده البيان فقط طلب العنس كذا ايضا طلب استماع المسائل بقراءه القران وتداره رسل يادر ان الايمان والعمل الصالح سبب دخول الجنه ومنه الدرجات العاليه عند الله جل وعلا فاشان ان شرط النجا به هو عمل صالح Wa yukidu sahibah inda Allah, sallallahu a'lam, sallallahu a'lam, ala nabinunum kumma, wa ala alihi wa sahbih. Ahsanu allahu ilaykum, shaykhana, wa baraka fikum. Wa ala kumillahi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. Wa ala kumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.